موقع رياض القرآن يقال فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غياء وَعَمِلِ الصَّالِحَاتِ فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْئًا